من كان يروي لقاؤه الله فإن أجل الله لا أات وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين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 وإن جاهداك الكسر كريما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلن ياهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودى في الله جعل فتن الناس كعذاب الله فإذا أُذِيَ في الله جَعَل فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذابِ اللهِ وَلَئِن جاءَ نصرُ مِن رَبِّكَ لا يقولُ نَنَّا كُنَّا معكَ أَو لَيْسَ اللهُ بأَعْلَم بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلم وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحم الخطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون وليحملن اثقالهم واثقالا مع أتقالهم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 وَإِن كُنْتُمْ تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قل في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير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 والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فمن كان جواب قومه إلا قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لا لقوم يؤمنون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 ناصرين، فأمن له لوط، وقال إني مهاجر إلى ربي، إنه هو العزيز الحكيم.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 قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي هَٰلَ نُنَجِّي نَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا أن جَاءَتْ رُسُلُنَا نُوقًا بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين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 وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامال ولقد جاءهم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 Sesungguhnya kepada kamu dan kepada kami, satu Allah, dan kami adalah rasul-Nya. Dan demikian juga Allah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 والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعبدونك بالعذاب ولو لا أَجَلُ مُسَمَّلَجَاهُمُ العذابَ ولا يَأْتِينَ إنهم بغتة تؤن وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيقة بالكافرين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 كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا تعود والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن بوء أنهم من الجنة غرف تجري من تحتها الأنهار قالذي فيها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 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسفّر الشمس والقمر لا يقولون الله فإننا يُفْكُونَ الله يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِن عباده ويقدر له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 فإذا ركبوا في الكلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُطَافُّ عَلَى النَّاسِ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفِي الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَن أَظْلَم مِمَّن افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَو كَذَّب بِالْحَقِ لَمْ مَا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَتْ وَلِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَالَنَهْدِ يَنْهُمْ سُبُلَنَا